وكذلك يجتبيك ربك ويؤلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّ يُوسُفَ وَأَخَاهُ أَقْدَمُوا أَبِينَا مِنَّا ونحن غصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو يطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل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 أرسله معنا غدا يرتأ ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذَّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا الْخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحِيَنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسل وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذم كذب قال بل سولت لكم أن أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون و جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذل أذل وقال يا بشرا هذا غلا وأسروه بضاة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته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 ولقد همت به وهم بها لولا الرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 قال إن يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين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 يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ مِصْوَتُ فِي الْمَدِينَةِ مَرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبٌّ إِنَّ لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ما ارسلت إليهن واعدت لهن متكاهن واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجلن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجن إنه حتى حين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 يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني فركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن الشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 خذكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناجٍ. فِيْنَهُ مَذْكُرْنِي أَنَّ دَرَبِكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِطَاسِمٍ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 وقال الذين جاء منهما والذكر باع د أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أي الصديق أفنى في سبع بقرات سماه كلهن سبع أجاف وسبع صوبلات خبز وأخرى بسات لعل لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذرعون سبع سنين بأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ما يأتي من بعد ذلك سبعون شذاذ يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهم عليم. قال ما خطبكن إذ رأوت يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليهم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 إني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مُنتِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم قَالَ تأتوني بأخي لكم من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبَائِهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّهُ لَحَافِظٌ قال ألآمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير الحافظا وهو أرحم الراحمين ولم ما فتحوا متاعهم وجلوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد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 بَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَال اللهُ عَلَا مَا نَقُولُ وَكِينِل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْ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 من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوال إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبت اسم ما كانوا يأمرون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم مأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حبل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قَالُوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر كان والله أعلم بما تصفون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 قال ماذا الله أن أخذ إلا ما وجدنا متاعنه إِنَّا إذا لَقَالِمُ فَلَمَّا سَتَيَسُو مِنْهُ خَالَصُ نَجِيَ قَالَ كَبِيرُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنت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 إنه هو الْعَلِيمُ الحكيم وَتَوَلَّاهُ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من صُفَّ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنًا وَأَهْلَنَا نَضُرٌّ وَجِئْنَا بِمَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن لا اجد ريح يوسف لولا انتفندوا قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهِرُ وَلَا وَجْهَهُ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا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 بِاللَّهِ إِنَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم